بحبك تهتف الأمم فأنت السيف والقلم أعز الله فيك دينا بالذل اكتوى الصنم ومن فرح بك الإسلام كبر واحتفى الحرم مقامك أيها الفاروق في العلياء محترم وفي عيني رسول إلا أنت الفهم والحكم شرفت بحفصة نسبا بروحي ذلك الرحيم وفي عيني رسول الله أنت الفهم والحكم شرفت بحفصة نسبا بروحي ذلك الرحيم وبالحب اصطفيت الآل حبا خا صلهم وانت خليفة الإيمان فيك العدل والقيم بحبك تهتف الأمم فانت السيف والقلم فأعكد أطوام والقلم أجين في ومن فرح بك الإسلام, بك الإسلام الفاروق في العلياء محترم فقبلك لم تر الدنيا اميرا ففتحوا نعموا بعهد الله والمختار دان العرب والعجم فقبلك لم ترى الدنيا أميرا فتحه نعم بعهد الله والمختار دان العرب والعجم وهب القدس في لها في النيل رؤياك يبتسم شهيد الفجر والمحراب مرحا أيها العالم في والقلم أعز الله فيك الدين بالذل اكتوا الصنم ومن طرح بك الإسلام كبر واحتفى الحرم ومقامك أيها الفامك